وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَوْرَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَيَسْقَى مِن مَّاءٍ ديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بميت وما هو بمنيت ومن وراءه عذاب غليظ